قَوْلُ الْقُلُوبِ الَّذِينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ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 وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنة துவது ஹலூ سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وَالَّذِينَ ينقضون عَهْدَ اللَّهِ من بَعْدِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ மீ சொல சிங்ல أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرز قَالِ مَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِر وَفَارِحُ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وترطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب